wahed ma baghi bent ma شن تشويه لباز بغيبنت اسمع وعطيني ودنك تكذب جاية نقطك غاي كذبو على علاقتك كينا ولا ما كينا ونعطيك الخلاصة كنت متبتة جالسة ما تسمعي الكلمة نقصة كينا ولا ما كيناش على في الله دا واحد ما بغي بان تقبل منه عرفات ومع غير وخرجات كي ولا ما كي ناش والدرية التهيئة ما ترضى تكون ضحية تكون بباب سبيئة كي نولا ما كي ناش على شي يتفلى الله يرحم قيس وليلة الحب في زمنه ضربه الخلاش على شي يتفلى la yerham qais leila hub